الله أكبر الله أكبر الله, الله, الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أشهد أن محمد رسول الله قي على الصلاة قي على الصلاة قيعة الفلاح قيعة الفلاح الله أكبر الله أكبر